بسم الله الرحمن الرحيم ألف لأمر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما اهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا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 ك في شيع الأولين وما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.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 حفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبثنا فيها, وأنبثنا فيها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 وأرسلنا الرياح لواقه فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن نوارثون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 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبنيس أباء يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون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 إن المتقين في جنات وعيون قد بسلام آمنين ونزعنا ما في قدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين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 فَأَتَيْنَا <سلنا> إلى قوم مجرمين إلا آلَ لوط إِنَّهُمْ <لم> نَجّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا أَنَّهَا إنها لمن فَلَمَّا <الغابرين> فلم يَمْسَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ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 أفضحون واتقوا الله ولا تخذون قالوا أ ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عالين ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فأنت منهم وإنهما لبِإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين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 ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتينا سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما مسعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا كما أنزل على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك دع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفينا المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أن يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين